book 2 17 17 17 घर में في البيت في البيت यह हमारा घर है هنا بيتنا هنا بيتنا فوق هو فوق يوجد السقف فوق يوجد السقف سرانا नीचे है تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو बगीचा घर के पीछे है توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل غير के सामने सड़क नहीं है لا يوجد شارع امام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل घर के पास पेड़ है توجد اشجار بجوار المنزل توجد اشجار بجوار المنزل मेरा निवास है यहाँ रसोई घर और स्नान गृह हैल हम अलमतब वल हम वहाँ बैठक का कमरा और शयन गृह है غرفة المعيشة وغرفة النوم هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم غير كادرازا بند هي باب المنزل مغلق باب المنزل مغلق لكن خضكيا خولي هي لكن النوافذ مفتوحه لكن النوافذ مفتوحة. आज गर्मी है. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. हम बैठक के कमरे में जा रही है. نذهب الان الى غرفه المعيشه. نذهب الان الى غرفه المعيشه. वहा एक सोफा और एक कुर्सी है हुना क्या जद सोफा व कैनबा हु सोफा व कैनबा कृपया बैठिए तफद दल वजलिस तफद दल वजलिस वहां मेरा कंप्यूटर है हुना के कंप्यूटरी वहां मेरा स्टीरियो सिस्टम है